122. مُوسَى موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني أَلَّا ألا تتخذوا من دوني وكيلا 123. درية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا وقضينا إلى بني فِي في الكتاب لتفسدن في مَرَّتَيْنِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 122. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسو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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 112. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 110. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تخضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وَقَضَى وقضى ربك ألا تَعْبُدُوا تعبدوا إلا إِيَّاهُ إياه وبالوالدين إِمَّا يَبْلُغَنَّ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فَلَا كلاهما فلا تقل لهما تَنْهَرْهُمَا ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 112. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم 111. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا 112. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 113. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 وَإِذَا وإذا الْقُرْآنَ جَعَلْنَا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حِجَابًا حجابا مستورا عَلَى وجعلنا على قلوبهم أكنة وَفِي يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 وريت إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون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 وَإِذْ قُلْنَا قلنا اسْجُدُوا اسجدوا فَسَجَدُوا فسجدوا إلا إبليس قَالَ قال لِمَنْ لمن خلقت طينا قال أَرَأَيْتَكَ قال الَّذِي هذا الذي كرمت علي لئن يَوْمِ الْقِيَامَةِ يوم القيامة لأحتلكن ذريته قليلا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 وَإِذَا مسكم الضر فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا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 111. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا 112. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إِلَيْكَ لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن شَيْئًا شيئا قليلا 111. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 112. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا 113. سنة من قد قَبْلَكَ قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لدلوك الشمس اللَّيْلِ غسق الليل وقرآن الفجر إِنَّ الفجر الْفَجْرِ كَانَ الفجر كان مشهودا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 117. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 118. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا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 126. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 127. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا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 111. ومن يهدي الله فهو المهتد 112. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان قتورا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا 118. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 119. فَرَقْنَاهُ فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا 110. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أُوتُوا الذين أوتوا العلم من قبله عَلَيْهِمْ يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 118. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى